وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أُونِتَ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلمَّ مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ